بترحل مشوار بترحل مشوار قلت <متحدث> لا يا ريت بترحل مشوار قلت لا يا ريت قالت لكن اوعطى على ليل العشاء بترحل مشوار برنامج ثقافي <متحدث> اسبوعي من اداب وتقديم صباح بني قلت <متحدث> لا بطل خليني بالبيت قالت بترحل مشوار قلت لا يا ريت اهلا بك اهلا لك اليوم تكون وانا يلا اشيل خليني بالبيت قال السلم كسرت ما بمشي هيك مشاوي قلت السلم كسرت مني وروح واللي بده يسير يسير قالت نسمع مني وروح واللي بده يسير يسير عشت كتير وشفت كتير غيرك محبة قلت لا بطل خليلي بالبيت قلت رحلك مش وار قلت الله يا لاب قلت رحلك مش قلت الله مستمعين يا العزه ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج بترحلك مشوار وضيفتنا اليوم المهندسي سراب خضور سراب اهلا بك واكيد ان شاء الله راح يكون هاي مشوارنا مشوار جميل أهلا بك في الصباح ومشكورة لاستضافتك عبر أثير إزاعة أمواجي الحلوة كتير أهلا وسهلا بك سلام طيب نحن بداية برنامجنا بد من تحضير لوازم مشوارنا واللي هي تتكون من تحديد المكان وأيضا الصديق والكتاب المكان اللي راح تزوريه الآن والمقصود بالزيارة دمشق الياسمي والصديق زنobia ملكة تدمور زنobia ملكة تدمور وأيضا الكتاب دمشق بيت الكبير للأديب كولت خور. حلو. أما بالنسبة للاستراحات الغنائية والسراتية راح تكون ضمن برنامجنا. نفس السراحات غنائية السراحة الأولى راح تكون احب دمشق لفيروز, لفيروز والثانيه ساعات ساعات لصباح والثالثه ايام سهر نور حلو هودي ثلاث أغاني راح تكون سراحات غنائيه أكيد بها الاغاني اللي ذكرها فيهم بعد ما استكملنا يعني كل لوازم مشوارنا بعد الفاصل نبدا المشوار رحله <تصفيق> مشوار مشوار بعد يعني استكملنا لكل لوازم مشوارنا بدأ باتجاه مدينة دمشق مدينة الياسمين لماذا اخترت هذا هذه المدينة الرائعة؟ اول أول شيء ما بحب دمشق ما بحب سوريا بقول لأنه هالمدينة هي غير عاصمة سوريا هي أقدم عاصمي بالتاريخ ومدينة رائعة اللي فيها كتير ذكريات حلوة أنا نوذ الصغر كنت ارتادة مدرست فيها بس اشتغلت فيها خلال 28 سنة بعملي الهندسة وكنت ارتادة من زمان مع أهلي نوذ الصغر نعم يعني هي سبب الاختيار الاختيار هي حبة أنا... كثير يعني أنا... وبعشقها فيه مين مدعشق دمشق يعني لين أي حدا بزور دمشق يعني بيتمنى أنه يبقى في هالمدينة الجميلة صحيح, صحيح. بسبب عشقك لدمشق اخترتي هذا المكان أكيد لك ذكريات تعرف كثير عن هذه المدينة الجميلة صحيح. عن تاريخها عن سبب التسمية خبريني أكثر عن دمشق أكيد أنا هالمدينة أدمحت بيتي وعشقتها صرت أبحث بالتاريخ حتى لأعرف تاريخها أكثر يعني أنا كل ما رحت بعمل إذا ممشيت ساعتين أو ثلاثي لحالي بزقق الدماسق وبشوارع الدماسق بقول ما كأني رحت إسا عليا دائما يعني حتى لو كده مجموعة إذا بسوار دائما دائما كل ما رحت على دمشق أول شيء دمشق نحنا مثل ما حكيت إنه هي أقدم عاصمة بالتاريخ بعود ل 3000 سنة قبل المسيح سموها مدينة دمشق طبعا مدينة دمشق هي ذات أصول تلدانية قديمة تعني الأرض الظاهرة أو الأرض المسقية اللي اشتهرت دمشق عبر مر التاريخ بالغطة, بالغطة اللي إن شاء الله يا ربي فضل يش العربي السوري بترجع الغطة تبعت السيارين تبعت العالم اللي بيقصدوها هي أجمل هي مناطق أجمل دمشق, أجمل دمشق, أجمل دمشق, دمشق. يعني طبعا هي أعرق المدن الموجودة وأقدم العواصم ليس فقط في الوطن العربي بل بالعالم كله هي مهد للعديد من الحضارات درس فيها الكثير من العلماء فينا نقول ابن النفيس الطبيب ابن النفيس الطبيب السوري اللي اشتهر بالبلدان كلها وصار عميد للاطباء المصريين بعد اللي توجه من دمشق وهو كان دراسه الطب بدمشقنا أطلقوا علي العديد من الألقاب كمدينة ياسمين لكثر الياسمين فيها واجتهار به أيضا هي أقدم مدينة مأهولة بالسكان يعني من وقت استوطنوا بدمشق للمرة الأولى ما هجروها مطلقا طبعا في أدلة في آثار كثير موجودي بدمشق برشوا اسططانة قبل عشرات وآلاف <تصفيق> السنين. مثلا الأدوات الإنسان الحجري اللي استخدم الأدوات الحجرية هي كانت بمنطقة طل الأسود كانت كمان أقدم مخازن الحبوب بالعالم. طبعاً استخدام الحجر أيضاً ببناء دمشق إذا بتنتبهي في كتير طرقات في دمشق مرصوفة بالحجر هاي الحركة العمرانية اللي صارت يعني منذ الزمان وهي تتحلى بهذه السيطات هي تتماين العمرانية الجميلة طبعا والمباني الرائعة طبعاً بيادة حركة العمران فيها رجعت للألفين الثاني قبل الميلاد طبعاً دمشق بقت بمراحل تاريخية كثيرة دائمة فيها هجمات عليها حتى الآن بسبب موقعه. بسبب موقعه، بسبب, بسبب موقعه موقع موقع الاستراتيجي نعم. مثلا فترة الارامية اللي مرت في دمشق كان الى اهمية كبيرة لانه هم طوروا طرق الري وطوروا الزراعة ووزعوا المياه بهالطرق الري طبعا بس يكون في زراعة اكيد في سكان رح يكون اكتر ايضا كمان الرومانيين اللي كمان في كتير طابع روماني موجود على الأبنية حتى الآن بعدين إجت الفتوحات الإسلامية بعدين إجت عصر الخلافة الراشدية اللي بنوا كمان الساحات العام والأسواق و... وايضا الجامع الأموي المشهور بالزمن الخلافة الامويه اللي طبعا كله كان مرصع بالفسيفتاء أيضا كمان الخلافة العباسية اللي كمان اكتبت بكثير بدمشق عديد من المجازر مثل ما ما حكيت انه دائما دمشق تتعرض للويله لان طبعا, طبعاً. طبعاً. توالك العديد من الممالك والدولات عليها مثل الطولونيين الفاطميين السلاجقة كمان صلاح الدين الايوبي وقت اللي قضى كمان على الصليبيين ودولته كمان الايوبيه المستقل اللي, اللي كمان كانت بدمشق ايضا الممالك بعهد الممالك كان دمشق ثاني أقدم ثاني أهم من المدن بعد القاهرة بسبب موقع الاستراتيجي وهنا. أرضى كمان بنعرف أيام المغول والتيمر لانك وقت اللي أحرق المدينة من ضمن الجامع الأموي ورجعوا كمان بنوا <تصفيق> يعني دائما دمشق آه بها أهم الأثار أهم الأثار طبعا أن الجامع الأموي طبعا أيام الخلاف العثماني اللي توالت على دمشق 138 والي تقريبا من مصالح من مطالح اتأثف خلاله. ثقة حديد الحجاز مثلا اللي معروف حتى الآن أيضا تركيا السليمانية تركيا السليمانية اللي, اللي اللي كمان إلى هي كتير يعني أهمية فيني نقول ضلت تقريبا الازمات بنعرف اخر شيء ايام للوحو 80 وهي ثورات متعددة نعم. بتتكره التبجيرات اللي صارت يعني, يعني بالثمانينات كلها دمشق دائما مستهدفه لانه انا بقول دائما هي قلعه الصند والتصدي انا هي اقول دائما إن شاء الله. طبعا كمان انا بحب نوه انه هي اول سيارة اول مدينة عربية مشت سيارة بشوارع عام 2005 التيار الكهربائي دخل عليا بالألف 1920 وعشرين أول مدينة أسست فيها الجامعة بألف 1919 طبعا عشر. أبواب مش... دمشق اللي طبعا التاريخ يقول منه سبعة ومنهن عشر أبواب, أبواب. طبعا هي باب الفراديس باب كذا باب يعني معروفين هذول الأبواب. قلعة دمشق قلع كمان قلعة دمشق اللي معروف كمان بحجات الروماني ببناء القلعة اللي كمان هي القلعة لهلا بقصده أكيد السياح. انا بس بحب اقول انه اول دفعة من المهندسين اتخرجت بالتلاتة وخمسين وكانت اول مهندستين فيهم من حلب ضمن السبطاش مهندس هذه هي دمشق ان شاء الله دائما معهم ممكن يحكي كتير عن. كتير فيه كتير يعني, غم غم يعني هي بشكل موجز عنا فقط نذهب الى الاستراحة الغنائية الاولى ونرجع من كمال ما كلام Thank <laughs> you. بعدها الأغني الجميلة لدمشق أكيد ليك ذكريات بها الأغني أكيد حلوة هي مجرد سيد فيروز يعني أسطورة وتغني لدمشق وخصوصا أيام المعرض دمشق الدولي المعروف أنا أي فيروز. أي شيء في دمشق أنا أحس هيك في من جوا هيك بأحاسيسي كلها دمشق إلى ذكريات كتير عندي مثل يعني أنا بتمنى الشفاء لوالدتي في الدائ من أرافق أنا وياها على دمشق وآدم دمشق وحتى مطاعم دمشق والتسوق والتسوق كله يعني طبعاً والحمير والحمير والتبت بأي كمان ها. يعني كله وهيك في شغلات كتير حلوة أتيدي بدمشق حتى مع أصدقائي يعني أحلى شيء أنا خلال الأزمة وقت اللي كنا بدمشق إحدى زميلاتي مهندسي من دمشق الساعة 11 ليل عم لي جوني بسيارته ضمن دمشق لتشوف الشعب السوري شو بحب الحياة. حلو. تعامدتني صبار من تحت الروضة الساعة واحدة بالليل. حلو. معروف <تصفيق> هل... دوكي يعني. دمشق بجميل. حلو يعني. حلو. م. اخترت صديق ليكون يعني رفيق لك في هذا المشوار الملكي زنوديا. لماذا اخترت الملكي زنوديا؟ وشو بتعرفي عنا يعني خبرينا اكثر عن اول شي انا اخترت ملك زنوبيا شخصيه نسائيه قياديه وبنفس الوقت تمتلك صفات الانوثه انا دائما أرغب أن تأخذ المرأة دائما دورة وهي حقيقة بسوريا أخذ دورة مقارنة ببلدان تاني أنا من خلال المؤتمرات اللي شكت برات البلد يعني لدرجة في في دول عربية راتب المهندسي أقل من راتب المهندس كونها أنسة. بقى نحن بالعكس بسوريا أختي حقها وأنا بتبدأ استزيادي أكيد يعني دائما طبعا زنوبيا هي كانت إلى تاريخ طبعا الآثار المنشوفة بتجمر الان هي من ايام الملك زنوبيا يعني في كانت تجول ايامه مدينه حاضره بعثره مدينه تجاريه تلبس الصوب الثراء والفخامة في باديت الشام طبعا صار فيها حضارة كبيرة تميزت بفخامة مبانيها ومعابدها. المدينة نافست روما بهذه الايام <تصفيق> كانت من اجمل مدن الشرق القديم طبعا تحيط بها الجبال وان شاء الله بترجع تدمور احسن من الاول أكيد. يا رب يعني اغم حاول الإرهاب يمد إيده على الآثار بس إحنا آثارنا باقية بإذن الله إن شاء الله بفضل جيشنا العربي السوري آآ زنوبيا آآ هي وراتة كانت بـ 240 ميلادية بتدمر بسوريا من أب من رجل صحراوي كان له العديد من الزوجات بس لا. تخيلي انه حاول وقت الاجهة الزنوبيا حاول يتخلص نا. مننا كونه عنثى كونه عنثى الوعد, الوعد, الوعد, الوعد ال ال طبعا لهي نشأة زنوبيا بغيدي عن عائلتها ومكنت طبيعة الحياة من اكتساب مواهب متعددة مثل الصيد مثلا الرناية التعامل مع صعوبات ال ال الحياة هي طبعا الها كانت كتير صفات حلوه قادت اول شي مع زوجها اوزينه عصيان على الامبراطوريه الرومانيه اتمكنوا خلالها من السيطرة على معظم سوريا كانت تغطى بتدمر ايام اللغه الاراميه واللغات المعروفة كان اهلها يعبدون الشمس معبد بل الموجود هلا بتدمر ان شاء الله ما يكون <تصفيق> الاثار اخذت <كثير> تصير يعني كانت له صفات اشتهرت بجمالها بولع بالصيد بالقنص حتى قيل عنها أن كان الذات رأي وحكم وعقل وسياسة ودقة نظر وثروسي وجمال وجمال ساحر. حافظ الحفظ على أنوثتها. رغم أنه شخصيتها القيادية كانت الهيبة والجمال العظيم تلوح على وجهها. قوية اللحظ ذكية حتى الابتسامي كانت لا تفارق وجهها حسب طبعا أنا القراءات لهاي أنا أعجبت كثير بهالشخصيه النتائية عاشت بعظم ملوكية كملوك الأكاثرة والرومان حتى كانت تضع العماني على رأسها تلبس كانوا يوصفوا النصوب الإيرواني تتمتع يعني بجمال أخاذ حتى وقت اللي كانت تستعرض القوات الجيش كانت على جوادة تثير وتلبس الخوزي اللي اللي طبعا أنشأت هي جيش قوي استولت على العديد من البلدان كثير حظيت بشهرة كبيرة بين الدول والممالك حتى ان البعض اصبح يسمى تدمر باسم زنوبه فاستت زنوب يعني بال... لقبوها بالملك المحارب لانه عرفت بشجاعته الملك المحكيمه كثير خاضت حروب كثير على ايامها صارت تدمر جوهره المدن ومحط صريح التجار والقوافل وزادت ثراء المدينه حتى اصدرت عملات خاصه نقود وحطت يعني نقود كان بتسكى ب طبعا كثير كان في حروب وصلت على كثير بلدان حتى خافوا منا انه المملكه التبنوريه القويه اللي فلترت على العديد من المناطق صاروا يخافوا اللي الرومان إنه لوان بده توصل لوان بده توصل, لوين توصل. لوين توصل. شكل خطر رجله عليهم طبعا نعم. طبعا آآ آآ اختلفت الآراء عن عن مصيره للملك في نوبة لأنه آخر شيء أثروا الرومان قسم بيقول موتوها شنقان وقسم بيقول انه هي أضربت عن الطعام لأنه كان شعبا جائع وقت اللي اخذوها اكسيره نعم يعني هاي يعني فعلا ملكي زنوبيا من الملوك صح يعني, يعني هلا وين ما رحتي وقت تروحي على تدمر أول وقت بيقولوا لك تدمر زنوبيا يعني هالواحة الصحراءوية اللي عمليتها كانت أيامها جمي إن شاء الله يعني ترجع يعني يعني إن شاء الله إن شاء الله كانت مقصد للسياح يعني شوف السياح حتى من برا كانوا يجوا فقط على مقصة مسجلة على الطراز طبعا طبعا طبعا طبعا إن شاء الله يا رب ترجع هالبلد الجميلي نسّحب الاستراحة الغنائي الثانية مع صباح وساعات ساعة <تصفيق> I love all the people And I I معبره يعني سناء خضر متى يعني اي ساعات بتحب عمره وتعشق سقع عمرها هلا اول شيء انا هاي الغنيه بتحس بتلامس اكتئاب اي انثى اذا فكرتي انه ساعات بتحسي حالك مبسوطة ساعات مللت أي إنسان مو الانسان. الانسان أي إنسان أي إنسان يعني الإنسان مرهافة الإحساس أكثر يعني بالله أنا لو ما بحب من جوا هيك عمري وما بحب حياتي ما في توازن من جوا ما ما بحب الحياة يعني الواحد أهم شيء التوازن القناعة الطموح وخصوصا هيك اللي بالمرأة أنا بحس إنه بإحساس المرهاف أكيد إلى لحظات خاصة فيها جدا هي بتكون التأمل التأمل التأمل يعني نعم. بال وأنا كمان بحب رياضة رياضة كتير بتعطي هدوء أعصاب هدوء نفس يومي بتمارس ممكن ثلاث مرات بال بالاسبوع أربع مرات بس والنيوغا أنا رياضة النيوغا كتير بحبها رياضة التأمل مناجاة النفس لهي بتحسي حالك انه حلو واكيد كل واحد بيعرف شو الشيء اللي بيبسطه لحتى يتابع بهالحياة حلو حلو صحيح طيب هلا بالنسبة للكتاب اللي اخترتيه اخترت كتاب جميل جدا أيضا يحكي عن دمشق دمشق بيتي الكبير للكاتبة الكونات خوري فتخبرينا عن سبب اختيارك لهذا الكتاب وماذا و... يتضمن من أفكار من من رسائل أول شيء أنا الأدب النسائي بشكل عام بحبه يعني سواء الأديب كولت خوري أو هذا السما اتابعهم أكتر بجوز بحس الأنثى تقدر وتعبر أكثر عن داخل أي أنثى يعني أنا هيك بقول والأديب كولت خوري أول شيء أسلوبه رائع شيق واقعيه واكثر شيء بحبه فيها وطميطه بلدي مصحح يعني يعني هي معروفه طبعا جدا كان فارس الخوري معروف يعمل الاستقلال كان رئيس مجلس الوزراء السوري طبعا هي كوليت أنا أحب شوي أحكي عنها انه هي كانت تكتب بال بال بال لجانب لغات الأم هل هالقصة هي انا طبعا في عدة قصص لها بس هي الكتاب تسع قصص بيتي الكبير مجموعة من مجموعه من القصاصات كمان حكايات في البال تسع قصاص هلا انا شوي رح احكي عنهم بس هي حلاوته باسلوبه بتنقلي بتنقلك طبعا على الواقع واحلى شيء بأسلوبها الأدبي الرشيق والعذب هي دائما تذكرك أماكن بدمشق دمشق هذه خصوصا يعني حتى نعم. القصة المجموعة القصص التسعة منهم واحدة من هالقصص اسمها دمشق بيتي الكبير حلو. هلا بحكي شوي عنها هي بنهاية الحديث طبعا ليش هي حلو أسلوبها عم بتلامس الواقع اللي بتعيشك بضمن بي... الواقع مو بالخيال لا لا ما ب... ما بالخيال ضمن الواقع ضمن طبعا تسع قصص رح احكي عن بعض القصص منهم منهم مثلاً فتات الأح الأحلام ضمن هاي القصة بطل هالقصة هو نبيل زار صديقه على شغله بيلاقي مهندس كتير آه عجبته آه شكله 啊。 بحبها هيك للفجئه انه يعني ذكرى ممكن انتقاء الشريك عفوي عفوي يعني سفر. هي هيك بتصفي بحاول انه يسأل بيطلب من المديرة انه بده بالبيت بالبيتي بتطلع مخطوبه المهندسه بتفتح له الباب وقت اللي بيروحوا مديرة بتطلع نفسها هي يعني بيقولها هل انت مرتبطه بتقول له ماني مرتبطه يعني بيستغرب بتطلع بي بالمديره ليش مانا مرتبطة تطلع توأما لا غير هي مخطوبة أم خطبة لا أختي يعني شوفي انت فقط حس الشكل ال بجوس الكيمياء اللي, اللي ربطيتو فيها صحيح. ما صحيح. هاي, هاي واحدة من القصص يعني بتعيشي كبي بعيدا طبعا كلنا منتابع كتير سياسي وأحداث بس أحيانا تحتاجي لمحطات تخرجين على الواقع يعني صحيح هي بس بتعيشك ب ب بهالقصة كمان في قصة كيد هنّ كاتبة كمان من ضمن هالقصص رصدت فيها ودونت فيها كيد امرأة فشلت بحبها زوجت رجل آخر آه. واختفيت لتنشر دعاية انه قتلت تشارك الأصابع لزوجة الأول الأول لأ درجي إنه بيلجأ هذا الـ الـ الحبيب الأول يعني اللي كانت هي بتحبه هو ما, ما إنه بحبه بس وزوجت واحد ثاني بس لأنه مرضي معه حاولت التأكيد ما كيده بيلجأ للكاتبة انه هي إلى معارفة بتروح لحتى تخلصه من, من هالموضوع انه هذا مستحيل يعني انه يكون قاتلة بيكون فايت على كنيسة هذا البطال ما يطلب من رب العالمين انه بس خلصني بيوم بشوفها هي بالكنيسة نفسها بتطلع انه من وين انت بتقوله له انا عملت هيك واتفقت مع زوجي انا زواجت خارج سوريا وبتقول له لزوجي يحكي مع اهلي انه انا قتلت يعني هي حلوه بده اخذ شيء بتتفاجئ بتفرن لكيدهانا <تصفيق> عزا هي سرده دائما ل يعني كولات خوري كتير حلو كمان عندك قصة اه عندما يحكي الوطن هي مثل ما حكيت انه الكاثبة كليت خوري كثير وطنا تعشقوا كمان بتتميز دائما قصة انه الوطن بتحكي عن احداث الوطن بتحط العواطف المشتعلة تجاه الـ الـ الوطن طبعا عندما يحكي الوطن بتجثث حب لجرح الحرب ولمن يدافعون عن وطنهم بيظهر ان الوطن هو الاغلى والاهم بكل كتاباته هو الوطن عند الانسان الشريف والصادق والمحب الوطن هو الوطن هو الاهم صحيح، يعني صحيح أكيد. أكيد أكيد يمكن أنا هاي سبب حبي لها الأديبي جداً خصوصاً الديماشكو وللوطن أكيد هو دمشق هي سوريا الصغرى مثل ما بالقول صحيح. يعني هاي كمان في آخر القصص اتتفع قصص في قصة دمشق يا بيتي الكبير هاي القصة هي ترصد آه كمان آه حب الأديبة لدى دمشق هي هي بتذكر إنه في صديق إذا من بغداد ما بيحب دمشق بس اضطر يجي على العمل بدمشق تعرفت عليه البطلي من خلال مجموعة أصدقاء بتقول له أول مرة بتجي دمشق بيقوله إيه بس ما بحب بلدي بتقول له كيف ما بتحب بلدي دمشق بتصير هي تاخده على نهر بردة على, على, جميلة على الأماكن جميلة الجميلة جميلة. تصير تحكي له عن دمشق لدرجة انه بقله انتي ما بتحبي حدا بتقله انا بحب دمشق يحب <ممتازين> يعني دمشق. من خلال زياراته عكل طبعا هاي القصة كتبتها بالستينات حافظ الط الأديب. بالطعمية حتى المأكولات الشعبية بعد السام. يحب دمشق. يحب دمشق. يحب. حتى في طيارة كانت قاعدين بمقهى في طيارة مرت فوق منهم باللياريت لا بكرة مثل هذه هذا. فقد ساكون في بغداد نعم. يعني انه بدو يسافر, يسافر. بت... ب... هي بعد فتره من سفره انه ما حكي معه ولا شيء وقعت بحبه بتضطر انه ما بقى فيها دمشق اللي بتحبها صارت مصطبه ذكريات وآثار دمشق فيه هو نعم. ما باع فيها الطيئة لدمشق انه بتكرهها صار يعني كيف تكره؟ بتكره انه تضل فيها يجاي عقد عمل لبرات بر... البلد آه بتطلع آه بتفرجيك الكاتبة انه بدفس الوقت اللي بتكون هنا بالمطار وما تطلع على الطيارة بيكون هو يجاي بسياته من بغداد وجاي بكل حوائجه انه لا يستقر دمشق لانه حطا ما ما لانه حطا <تصفيق> أشوف المفارقات يعني هي أقعدت حتى بتطلع بال اللي أقعدت طبعا بالستينات اللي بيكونوا قليلين يعني صحيح. حتى بيقول إنه لن أعود إلى لن أترك دمشق ولن أعود إلى بغداد فهي بتكون مثالية شوف سافر. يعني كثير أسلوبها الأذية حلوة جميلية. بتنقلك هيك بتعيشك قصة يعني حلو نذهب إلى الاستراحة الغنائية الثالثة وهي أونيري أمكيلسون I'm not a the mm -hmm. قلتهم وأكيد إليك ذكريات بهالغني. شو بتذكري؟ <تصفيق> أول شيء أنا أمكن شو مرافقتني من زمان حتى بدراستي هيك على صوت وعطي جنبي قلتهم أتحلي رياضيات ولا حتى نحن الهندسات <تصفيق> بتعرفي كل ما <تصفيق> بد وهي الغنية بالذات أنا طبعا أول شيء بهدية لوالدتي ولوالدي ولأخواتي لأنه كتير بنحبها <تصفيق> الله. الله يسلمك يا رب بنحبها لأنه من وقت كنت صغيري كانوا وجارات لوالدتي بس يجي الصبح يشربوا صباح. أهوة صباحا بدل ما يسمعوا الطيروس كان يسمعوا يارسها <تصفيق> <تصفيق> بقى رتخة عندي من زمان من وقت كنت صغيرة وكمان يعني الطرب الأصيل والزمن الجميل ما في أحلى منه يعني صح بينقلك هيك لعالم آخر من الأحاسيس من المشاعر يعني أنتم متعودين على يعني لون من الغناء الطرب طبعا طبعا نعم. طبعا كل يوم طبعا بدنا نسمع دائما أن كل سوم في محط طب مختصه بهال كل يوم حتى بنشوف انه شو حظنا اليوم من كمصوب لحد حتى نشوف شو شو بدنا نسمع حلو شو بيخطر على بالك هلا بيخطر على بالي هلا بس دعوه انه سوريا الحبيبي ترجع لك المكانة وأحسن إن شاء الله يا رب رح ترجع بفضل هالتطحيات دماء هالشهداء اللي رووا هالأرض واللي لو لا يوم نحن ما قاعدين من عمول هالمقابل هلأ مثلا وأكيد نصر يا رب لسوريا ولقائد سوريا نكتور بشهر آمين يا رب طيب يعني انت مهندسه وكنتي رئيسه فرع نقابه المهندسين بطرطوس وكنتي ناجحه ب عملك شاء الله دائما بنشوفك بمواقع اعلى واعلى دائما انك تسهل كل كل خير حياتك يعني كيف بتقضي يومك كيف مثلا نرتبي امورك اكيد هو الواحد ليكون ناجح بده يكون منظم عملي طبعي. اكيد اكيد بجوز انا خلال السبع سنوات الاخيره شوي تغيرت تغيرت حياتي بمرض والدتي بقى بتعاون انا واخواتي دائما للتنظيم ال... الوقت, الوقت, الوقت بيناتنا لانه الكل عاملات وناجحات ب... ب... بعملان بقول ان شاء الله ما بأثر ابدا اتجاه والدتي والله <تزاه> يطول بعمر والدي, والدي <تزاه> اللي كمان ما هي ما يساعدنا وبالنهاية الحياة محطة <تزاه> محطة صحيح محطة سنعيشها <تزاه> <تزاه> فلنعيشها بحب بسلام <تزاه> بحبي حتى للعالم يعني انت اذا بتحبي حتى حتى لو كان عندك معانات إذا حبيت هذا الموضوع الله سبحانه وتعالى تفرج يعني واحد. بال نحب بال... حال مجتمع طبعا طبعا طبعا أنا هاي أهم شيء لا طبعا طبعا طبعا أكيد أحب. هي نحبة النفس من جوا بتنعكس ل... ل ل أنا كتير بتشكرك سادة ثرا بخدور اللي كنتي معنا بهالمشوار الجميل استمتعنا كتير بوجودك معنا أنا بتشكرك جدا كنت ضيفي عزيزي على سير الأمواج وفي برنامج بترحلك مشوار شكرا لك شكرا كثير ل بعدك الإعلامية المتميزة الإذاعية اللي بعتز بصدى وبمعرفتها وبمعرفته شكرا, شكرا. وان شاء الله بالتوفيق دائما أنا بتشكرك جدا شكرا لك سلام شكرا شكرا, شكرا. شكرا. من شارك من شارك انت احلى بنت حد احبك انا هيدا العيشه This is my life, that you'll be like everyone And I'll see you again, I'll see you again I know who علمني للأنشطة الثقافية في محافظة طرطوس خلال هذا الأسبوع وأبدأ بالمركز الثقافي العربي في مدينة التريكيج طبعا اليوم ظهرية شعرية بعنوان التغني بأعياد ازار يقدمها الشعراء لذا خضر علا عبدالله وعلي يوسف في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا الاثنين القادم محاضرة بعنوان دور المعلمين في بناء الأجيال يقدمها الأستاذ في تمام الساعة الواحدة ظهرا إضافة إلى تكريم عددا من المدرسين الثلاثاء القادم محاضرة بعنوان اضرار التدخين يقدمها الدكتور منصور حسن في تمام الساعة الواحدة ظهرا أما في مقر فرق اتحاد كتاب العرب اليوم أمسية أدبية طبعا يشارك في هذه الامسيه الشعراء والأدباء بسام حمودي صالح سلمان بلسم محمد وعلي عيسى طبعا الأمسية في تمام الساعة الخامسة مساء أما في مركز ثقافي الشيخ بدر وبمناسبة يوم اللغة الأم أقيمت محاضرة بعنوان اللحن في اللغة العربية قدمتها المدرسة ممال مخلوف حيث تناولت أهمية اللغة العربية وضرورة الاهتمام بها وخلوها من الأخطاء موضحة أهم الأخطاء الشائعة طبعا المتداولة في اللغة العربية على لسان المتكلمين أو حتى على لسان مدرسيها وحتى المختصين حيث ترسخ في الذهن والعرف والاخطاء الشائعه على انها الصواب ونالت المحاضره استحسان الحضور في فقرة صدر حديثا عن الهيئه العامه السورية للكتاب كتاب وقائع الندوه الثقافية عبد السلام العجيلي اعداد وتوثيق اسماعيل مروي طبعا الدكتور عبد السلام عجيلي هو من الادباء القليلين الذين لا يمكن تجزئ تفوقهم بين ميادين الابداع من الوطنيين السوريين القلة الذين عاشوا الحياة السياسيه والنيابيه والعامه ولم تتغير اساليبه في الحياه إنه عبد السلام العجيلي السوري الوطني المنتمي لكل ما هو سامن وحين غادر بهدوء على أعناق محبي كتاب وقاع الندوة الثقافية عبد السلام العجيلي الوطني النبيل أعداد وتوثيق الدكتور اسماعيل مروة ونزيه الخوري طبعا هذا الكتاب يقع في 192 صفحة من القطع الكبير صادر حديثا عن الهيئة العامة السورية للكتاب أيضا أطلقت المؤسسة العامة للسينما الفيلم الروائي رجل الثورة للمخرج نجدة إسماعيل أنزور مساء يوم الخميس الماضي وذلك في دار الأسد للثقافة والفنون فيلم رجل الثورة سيناريو الكاتب حسنين يوسف وبطولة النجم سيف الدين السبعي طبعا تدور أحداث هذا الفيلم المستمدة من واقع الأزمة السورية حول صحفي يدخل سوريا بطريقة غير شرعية لهدف التقاط صور وفيديوهات من عن الحرب في سوريا بقصد الشهرة وتحصيل الجوائز العالمية وبعد فشله في الوصول إلى مبتغاه يلجأ إلى مساعدة الإرهابيين في فبركه استخدام الكيماوي وتشويه الحقيقة واتهام الدولة السورية ليجعل من صورته حدثا عالميا واختار أنزور اللغة الإنجليزية لفيلمه ليوجه هذا الفيلم للجمهور العالمي ولينشر المعرفة أو لنشر المعرفة والحقيقة حول ما يحدث في سوريا. عنوان وفاء لطرطوس المشهدا أقام ملتقى الشام الثقافي خيمة قصيد مهرجانا شعريا شارك فيه نخبة من الشعراء من سوريا. طبعا لمزيد من التفاصيل عن هذا المهرجان في هذا التقرير لزميل سباح إبراهيم. أقام ملتقى الشام الثقافي خيمة قصيد مهرجانا شعريا تحت عنوان وفاء لطرطوس المشهدا في المركز الثقافي العربي بطرطوس. وشارك في الملتقى عشر شعراء من المحافظات كافة عن الهدف من اقامة هذا الملتقى والمضامين الأساسية له تحدثت في ازاعتنا ازدهار رسلان رئيس فرع ملتقى الشام الثقافي في طرطوس من خلال التصريح التالي اسعد الله الصباح بكل الخير الرحمة لارواح الشهداء النصر لسوريا بقيادة رئيسها المناضل وجيشها الباسل مهرجان ملتقى الشام الثقافي الأول هذا في ترتوس أقيم وفاء لدم الشهداء وفاء لترتوس أم الشهداء ترتوس التي قدمت الكثير وما زالت تقدم وستقدم إلى آخر نقطة من دماء أبنائنا نحن أمهات الشهداء نحن أمهات الأبطال زوجات الأبطال أرسلنا أولادنا إلى ساحة الوغى وعادلنا مكفنين بعلم الوطن يستحق منا هذه التضحيات تستحق أن نقيم مهرجانا وفاء لدم الشهداء مهرجاننا اليوم سيكون تحية إلى أرواح الشهداء إلى أهالي الشهداء الرحمة لأرواحهم الشكاء للجرحة والعودة الآمنة لمخطوفينا بإذن الله والنصر لنا إن شاء الله وحول مشاركة الشاعره صباح عيسى في هذا المهرجان قالت أسعد الله صباحكم صباحكم وطن مفدى عزيز منتصر اجتمعنا في خيم القصيد عشر شعراء من المحافظات السورية لنؤكد على عزه وكرامه هذا الوطن وبأن سوريا اولا وأخيرا لا حروب تفرقنا يجمعنا الدم دم الشهيد كلنا في داء الوطن كانت لي مشاركه من ثلاث قصائد سلوقه سيون احدى مشاركاته من قمم النور وريح البخور تراصفت الصفوف اليك تسعى لم تأبه لعصف لم تأبه لوصف تزغرد البندقيه انا القضية من مجدنا التليب وعزنا الحديد وخط الأبجدية لا نخشى الحطو فغلبنا الردى وحديو الحب والفجر يدرك حراسهم منهم النور حما ترسو بدوره الشعر بسامر هج تحدث عن مشاركته قائلا بسم الله الرحمن الرحيم الشام تستحق منا. ليست شامنا فقط إنها بلاد الشام بلاد الشام الواسعة تستحق منا التضحية تستحق منا أن نكون أوفياء لها هي التي ربتنا وعلمتنا وهي التي أنجزت ما أنجزته من القوة التي جابهت فيها العالم بأسره إنها الشام إني أراها ليست من نور الشمس فقط بل وكأنها منيرة نور الشمس إنها الشام حبنا الأزلي أبنا الأبدي حبنا الصعب ضحينا بأبنائنا فداء لنحمي الشام ورئيسها وما جيشنا إلا من هذا الشعب الذي نحمي منه وفاء للشام اجتمعنا هنا في خيمة قصيد، وقد كتبت الآن كتبت الآن يا خيمة المقصود بالاداب جمعت شتات الأهل والأصحاب وحكيمها لا زرد زرقة بحرها وسماءها وبحورها احبابي عند الزهار عند الزهار تدفقت ادابها فطوس حبي للحب والانجاب يشار إلى أن هذا المهرجان هو باكورة مهرجانات ملتقى الشام الثقافي خيمة قصيد في طرطوس اذاعه أمواج طرطوس سابح إبراهيم وطني